بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت, وإذا الأرض مدت وألقت فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك تاجح إلى ربك تدحا فملاقيه فأما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من بوتي كتابه وراء فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن رب فَهُمْ كَانَ بِهِ بَصِيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ